الرفيق أداء سعد اليامي الرفيق الليل ما احتاج له ما الرفيق الليل ما احتاج دم ما عينا. أشهد أنه ما يجامل ولا وسمي رفيق. اثمان الليل لا طريق ولي طريق الرفيق الليل ما احتجت له معينا اشهد انه ما يجامل ولو سمي رفيق نوي النبي عرفه ولو وديناه برخصا بسماء لي الطريق ولي طريق بحتفظ باسمه وإذا كان وده بيناه فذكره لو كان عارفه هو شخص ما يليك أحمد الله واشكره رحمة وشالت في صدري حريك تحتفظ باسمه واذا كان ودها بيناه بتكره لو كان عير فهو الشق ص مايلك احمد الله واشكره ما شبه في صدري حريك منهجي واضح ولا أرضى ضعيف شينا الضعيف الليل ما طبت من طبيض ضيق أصدر المطالق حاكي سينا في المجال زجاج على اصطال بريك منهجي واضح ولا ضو ضعيف شيناه الضعيف الليل ما طب جنب طيب ضيق ضيق اسطوره المطاليق ها كل شيناه بالمجالس يا غضوا وكبد المطالق هذا العينا عينا ما هي تجامل خوي ولا ربك غضوا وكبد المطالق هذا العينا. عيناه ما هي تجامل خوي ولا رذيك <تصفيق> غذ وكبد المطالق هذا العيناه عيناه ما هي تجامل